إِلَٰهِ إِلَٰهِ إِلَٰهِ وَخَلَاقِ إِلَٰهِ إِلَٰهِ إِلَٰهِ وَخَلَاقِ إِلَٰهِ وَخَلَاقِ أفزعوا إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبه أجل وأوسع إلهي وخلع إِذِي وَمَوْمِلٍ إِلَيْكَ لَدَلِعَ الزَّارِ وَالْيُوسِرِ أَفْزَعُ إِلَيْكَ وفقري وفاقتي وانتا مننجات الخفي يتسمع الىني ترى حالي وفقري وفاقتي وان مناجاة الخفية تسمع إلهي وخلاقي وحزي إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع لك أخضع إلهي وخلاقي وحرزي وحرزي <تصفيق> إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنونا ولا مال هناك ينفع إلهي أذقني ya mal banuna wala أنفاسنا اناني لا وعزت الطود وعتلت وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع Celle إن جلت وجمت خاطئتي فاعفرك عن ذنبي أجل وأرسع